بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أيها الأحبة في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا توقفنا في الدرس السابق عند كلام المؤلف القاضي عياد رحمه الله تعالى عندما يتحدث عن ما ينبغي أن يشغل بها الإنسان نفسه وبعد أن ذكر أنه مشغول بخطة القضاء وأنه مهموم عن, الفرد بل عن النفل بل عن الفرد والنفل معا وهذا من باب التواضع وإلا في العلماء يعني لا يفرطون في فرائضهم ولا في نوافلهم ولكن هذا يصيب بعض الناس يصيب بعض المتهونهم هذا قاله من باب التواضع لكي يسدي الينا هذه النصيحة ما هي النصيحة التي أسدها لنا المؤلف رحمه الله أنه قال ولو أراد الله بالإنسان خيرا لجعل شغله وهمه كله فيما يحمد غدا ولا يدم محله لو أراد الله عز وجل بالإنسان خيرا لجعل شغله وهمه فيما يحمد عليه غدا أي فيما, فيما يحمد عليه يوم القيامة يوم يقوم لشهاده يوم لا ينفع الظالمين مع ديرتهم سوء لعنة ولهم سوء الدار عندما يرى الناس أعمالهم بين أيديهم عندما حضرت لكل نفس, أو حضرت لكل نفس ما عملت من خير ومن شر عندئذ يرى الإنسان المؤمن ما يسره ويحمد عليه محله ذلك ويرى, ويرى غيره ما ويعني ويسئ إليه محله ذلك فليس ثم سوى نظرة النعيم أو عذاب الجحيم فليس ثم وفي بعض النسخ ثمة فليس تمة والمراد بتمة الاخره ما بعد الموت ليس بعد الموت إلا داران نظرة النعيم أو عذاب الجحيم وفي بعض النسخ حضرة النعيم أي حضور النعيم ويقال حضرة كذا أو حضور كذا بمعنى أحسن ما فيه وأجود ما فيه ولذلك الناس يقول مثلا حضرتك, حضرتك بمعنى فضيلتك وسيادتك ومنزلتك يعني كي اسمي حضرتك بمعنى أنه يشرفك ويرفع من مقامك فكذلك حضرة النعيم أي ما قدمه الله عز وجل بين يدي عباده المؤمنين من النعيم المقيم الجنة أو ما أعده الله عز وجل للكافرين من العذاب الأليم الجحيم ومن المعلوم أن الجحيم هو اللول عد عاد الجنة بمعنى أنه لا بد من قطع مسافة هي على ظهر ماذا هي على ظهر جهنم ولذلك عبارات القرآن تبين هذا القرآن الكريم يقول وأزلفت الجنة للمتقين ما الذي يزلفوا البعيد أزلفات بمعنى قربت أما الجحيم يكفي أن تبرز وبرزت الجحيم للغاوين بمعنى يكفي أن يكشف عنها الغطاء هي موجودة ولذلك الله سبحانه وتعالى قل وين منكم إلا واردها لأن لم أمر وين منكم إلا واردها كان على رب كحتما مقضي ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جفزا الإنسان في هذه الدنيا في دار عمل عليه أن لا يفوت على نفسه وقتا إلا وشغله به بالعمل كيف كان هذا العمل إما أن يكون مع الله سبحانه وتعالى وإما أن يكون مع العباد في إسداء النصيحة للمحتاج النصيحة إسداء المعروف للمحتاج إذا معروف إغاثة الملهوف إلى غير ذلك من العمل التي قد نحقرها قد نظن أنها لا تقدم ولا تؤخر فنمرها كذا كأن شيئا لم يقع فالمؤمن ينبغي أن يستغل وقته فالوقت قصير مهما طار العمر قصير لانه هو 60 ولا 70 ولا حتى سنه امام ملايين السنين التي ستاتي بعد موتك يعني لا تساوي شيئا ولكنها هي كل شيء هذه ستين سنه هي كل شيء فان افلحت فيها فانت مفلح فيما بعدها وان خسرت فيها فهو خاسر فيما بعدها خصنا نرد البال لهذه القضيه هذه لا, وأن لا نفوت على أنفسنا الوقت من أجل أن نستفيد منه العمل الصالح وعمل صالح يستزيده وعلم نافع يفيده أو يستفيده كذلك العلم النافع والعلم لا يشبع منه الإنسان لأنه وزاد الروح هو الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى العلم به تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لأن الله لا يعبد بالجهل وكل من بغير علم يعمله اعماله مردوده لا تقبل انت تعبد من لا تعريف ما يمكنش انت تصلي بدون ان تعريف كيفيه الصلاه ما يمكنش هذا غير مقبول منك تذهب الى الحج بدون ان تعريف مناسك الحج أما مقبول منك اذا لا بد ان يكون انسان على علم ويقول ابن عشير الجواهر او دعاه ابن عشير رحمه الله بين الجواهر ان هذا المتنزل كله كله جواهر متن ابن عشير امور سيدنا كله جواهر من بين هذه الجواهر قوله ويوقفوا له مراحه ليعلم ما الله فيه النبي قد حكم يعني ممكنش انك تعمل بدون علم هل يسمح لك ان تكون طبيبا جراحا وانت لا خبرات لك بالطب لا يمكن فكذلك لا يمكن أن تكون مصليا وانت لا خبرة لك بالصلاة أن تصوم لا خبرة لك بالصيام أن تحج لا خبرة لك بالحج فلماذا الناس يسألون عن الدقيقي والفتيلي والقتميري في أمور دنياهم ولا يسألون عن مثل هذه الأمور في أمور آخرتهم تسول شيء واحد مثلا على عمل ديره كي يتقنهم زيان ما شعرت لهذه الجمع هذا يشوفه يشوف يشوف يشوف يقول لك هذا خمسمائة من يجبتها يقول عارف يدير لي هذا يدربوا لها لحسب عشر دقيقة يخرج لك أن هذا الجامعة خمسمائة مليون بني هذه الجامعة فين جبتها هذه الشي أو أنا المعلم وشحال فريد اللضون أنا ماشي فقيه خليني في التقار منك تسوله منك تسوله على فريد اللضون أخليه في التقار قال لك منك تسوله على الدقيق والفتيل والقيتمير في الحياة دياله في المعيشية اللي كتهمه اللي اعطاه وقته آه هذي كيجيب فيها الخبار أهو الله يهديك هم الآخرة أكبر منها من الدنيا اهتم بما ينقذك يوم القيامة من العذاب الآليم إذن لابد من علم نافع العلم كالعمل كين علم نافع والعلم غير غير نافع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم زي يقول الله ما رزق علما نافعا ويقول الله ما من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع شغل العلم لو كان كانت القادية محصورة في العلم يعني كان الشيطان من عظمي وأكبر العلماء ولكن القضيه مشي العلم القضيه هي ماذا؟ هي العلم النافع العلم الذي ينفعك وليد أخصنا نحسب رصنا على هذه العلوم التي ندرسها ونقراها وندرسها أخصنا نحسب في رصنا ماذا ينفع منها وماذا وماذا لا ينفع فإذا كان ينفع زيد في الدين والدنيا بجل وإذا كان لا ينفع تضيع فيه الوقت ما لأنك تضيع وقتك تضيع الثمين أغلش أغلش شيء عند الإنسان هو هو عمره ووقته وشبابه النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الصحة لأنها أدات العمل والفراغ لأنه وقت العمل وبدون اداه العمل ووقت العمل لن تعمل شيئا ما تقدر تدري شيئا لابد أن تستغل وقتك هذا وفراغ الإنسان هو ماشي هو بعدان يخرج من العمل فراغ الإنسان هو عمره فراغ هي العطل الصيفي هيك ماشي الفراغ هو العطل الصيفي ماشي الفراغ هو الاثنين والسبت والحد ماشي الفراغ هو بعد صلاة العشاء الفراغ هو عمرك كله عمرك إياك أن تكون مغبونا أي مشموتا في عمرك كله فتخسر فيه آخرتك والعياذ بالله بعد أن أنه أوصى المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الكلمات دعا وهذا منهج العلماء اقدم الله يجزيهم بخير ويرحمهم ورحمهم ويجمعنا ويجمعنواهم في مستقر رحماتهم يعني أنهم لا ينسون الالتجاء إلى الله والاعتماد عليه سبحانه وتعالى لأنه والذي الذي يجيب المضطر لأنه هو الذي يوجه هو الذي يفعله في, في خلقه ما يشاء هو الذي يثبت سبحانه وتعالى من يشاء ويهدي من يشاء ويضله بيده الأمر فلماذا انت تلجو الى غيره سبحانه وتعالى قال جبر الله تعالى صدع قلوبنا جبر الله صدع قلوبنا الجبر هو لم الشيء الى شيء اخر جبر الشيء المنكسر الجبر يكون للشيء المنكسر فكان القلب الواقع في الخطايا والذنوب منكسر يحتاج الى الجبر فكانه زجاج انكسر فيحتاج الى من يلم؟ يلم شمله وشعته فكأنه فكان هذا القلب حجاره او اشد من الحجاره قسوه فيحتاج الى من يجبر كسره وانكساره جبر الله صدع قلوبنا وغفر عظيم ذنوبنا وغفر عظيم ذنوبنا اي ذنوبنا العظيمه فهو من بابات الصفه للموصوف اي ذنوبنا العظيمه قل العلماء لماذا دخصت العظيمة ولم يذكر الصغير لأن هناك الصغائر وهناك الكبائر قال لأنه إذا محيت الكبائر من باب أولى أنها تمحى الصغائر أو لأن الصغائر كلفت بها أمور أخرى كالصلاة والصدقة والمساعدة المحتاج إلى غير ذلك من الأمور التي تكفر الصغائر أو أن الإنسان دا جنبه الله عز وجل للكبائر فإنه تلقائيا تمشيج؟ تمشي الصغائر إن تجتنبوا كبائر ما عن عنه نكفر عنكم سيئاتكم أي إن اجتنبتم الكبائر كفرت عنكم الصغائر ولهذا يقول العلماء لا كبيرة, لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار عندما يكون لسانا عندما يكون لسان تائبا تعود الكبائر صغائر وتمحى ويغفرها الله سبحانه وتعالى لأنه يغفر الذنب العظيم لأنه الرب العظيم يغفر الذنب العظيم ولكن عندما يكون لسان مصرا على الذنب فإن الصغيرة تصبح كبيرة بنسبة إليه هو لأنه مصر ولا صغيرة مع, مع الإصرار لأنه زي صغيرة زي تسوي ماذا تساوي كبيرة نعم وغفر والغفران هو السدر السدر أو المحو بعض العلماء يقول هو السدر وبعضهم يقول أو المحو غفر كذا بمعنى ستره ولذلك سمي هذه الخوضة أو الخوخة أو البيضة التي يلبسها الجندي تسمى ماذا؟ لم يغفر لم يغفر لأنها تسطره وتقيه من ضربات الخصم يلبس واحد. شك يقول لي احنا هاد كاسك بالدرجة ولا بالشلحة ولا الريفية ولا ها نجي ونجي ونجي نجي ونجي ونجي. على كل حال على كل حال. على شك ندير هاد الكاسك هذا ليستور ليقي الرأس من الضربات. سواء الضربات ديال الحوادث السير نعوذ بالله من حوادث السير. من هناك الحرب الطرق التي يعني أودت بك بحياة كثيرة من الناس. أو ضربة الخصم في ميداني في ميدان القتل على كل حال سمي المغفر لأنه يغفر الرأس أي يستره فكان الله سبحانه وتعالى يستره هذه الذنوب عن أعين الناس وبالتالي يغفر لصاحبها ويقبله في في التائبين يقبله سبحانه وتعالى في من يسخلهم الجنة برحمةه أما العفو فهو المحو ولذلك هي اللي بغيت المبالغة تقول عفى الله عنك عفى الله عنك أحسن من غفر الله لك إني لسترها أيا بق بقت ما ولكنهم فقط مستورة ولكن عفا بمعنى محا ولهذا الله سبحانه وتعالى اختار هذه الكلمه للنبي صلى الله عليه وسلم عفا الله عنك لما دينت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا على ملك عديم مش غير سطرة أخلها لا عفا يعني محاها نهائيا وغفر عظيم ذنوبنا وجعل جميع استعدادنا لمعادنا جعل الله سبحانه وتعالى دعا الجمال كيف في البلاغة اللفظ لفظ الخبر والمراد به الدعاء جبار وغفر وجعل بمعنى الله مجعل الله اغفر الله مجبور هي بمثابة الأمر بمعنى الدعاء لأن الأمر إذا كان, إذا كان من تحت كيف الدعاء إذا كان من فوق يسمى الأمر وإذا كان من المساوي يسمى الالتماس أمر مع استعلاء وعكسه دعاء وفي التساوي فالتماس وقع أمر مع استعلة إذا قال الله عز وجل افعل كذا أمرك إذا قال لك القائد افعل كذا أمرك إذا قال لك الإمام أنصت أمرك وش كاتسنت الامام ولا لا؟ إذا قال لك استووه وش درهه ولم ادرهج وش أمر ولم اشي أمر هذا أمر إنه قائد سفينة قائد هذه السفينة التي أنت, أنت فيها قال لك استوي بمعنى يستوي انتهى الأمر لا, لا نقاش لا مجال للنقاش فإذا جاءت من المساوي من صاحب لصاحبه قال له يفعل كذا فهذا يسمى التماس يعني يلتمسه أن يفعل ان فعل أو لم يفعل مش مشكل ولكن الأفضل أن يفعل جبرا لخاطر صاحبه وجبرا لخاطر مساويه أما إذا كانت من تحت إذا جاء الأمر من تحت أي من الأدنى للأعلى فإنه يسمى الدعاء اللهم اجبر كسرانا نحن الأدوان والله سبحانه وتعالى الأعلى فإذا دعا الأدوان من الدون من تحت فإذا دعا الأدوان ويقول اللهم افعل كذا اللهم اجبر كسري اللهم إلى اخره فهدئ نعم ربنا اتينا في الدنيا حسنة في الاخره حسنة وقنا عذابنا فهذه الجمل لفظها لفظ الخبر والمراد بها الدعاء فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول اللهم اجعل جميع استعدادنا لمعادنا بمعنى جميع إعداداتنا وتهيئاتنا اجعلها في خدمة اخرتنا المعاد هو, هو الاخره بحيث لو, لو كنت تعمل حتى للدنيا فإنك بالنية تستطيع أن تجعل ذلك العمل لصالح المعاد لصالح الآخرة لو فتحت متجرك من أجل متلان ان تيسر للناس قضاء حوائجهم وما إلى ذلك فإنك تربح في الدنيا دريهمات وتربح في الأخرى الخدمات التي تقدمها للناس لو جاء هذا الموظف لوظيفته وكان في نيته أن يقدم مساعدات للناس أن يقضي حوائج العباد فإنه سيجاز هنا بأجرته وسيجاز هناك بحسناته بالنية الخالصة التي عنده الناس يعملون ولكنهم لو أصلحوا نياتهم وأخلصوا في نياتهم لكانت حياتهم كلها عبادة بمحراته يعبد الله عز وجل بإطعام أولاده يعبد الله عز وجل بالمساعدة المحتاجين يعبد الله عز وجل بقيام بوظيفته احسن قيام كيف كانت هذه الوظيفة فينوي يعبد الله عز وجل الناس يظنون أنه في وظيفته لا يعبد الله عز وجل أنه في التغور يحمي, يحمي المؤمنين في ليس في عبادة أنه مثلا يسهر والناس نائمون يحمي امنهم ويحمي يعني حميتهم او حومتهم او مدينتهم يعني هل هل يستحضر هذا الانسان انه في العباده هذا الجندي المسكين اللي في الثغر اذا استحضر هذا فانه في افضل العبادات اذا استحضر هذا الشخص اللي كان مثلا اسعى مؤسسه من المؤسسات الدولة الدوله انه في العباده انه من اعظم العبادات لانه يسهر على امن الامه والله سبحانه وتعالى يعيدنا بالامن اذا استقمنا ومن الاستقامه الحرص على الامن الحرص على الامن وعاد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم ولا يرتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ووعد الله عز وجل كفار قريش انهم امنوا وعبدوا رب هذا البيت أني يطعمهم الله عز وجل وأني يؤمنهم من خوف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف إذا لو علمت أنك تقوم في في العبادة لو علمت هذه جرت لي واحد شيء أبيات ديال ديال عبد الله بن المبارك ربما قلنا في فوق الدرس عبد الله بن المبارك صفت هل الفضائل بن عياد الحين ما والله فضائل بن عياد و عبد الله بن مبارك صديقان إلا أن الفضيل بن عياد متجه نحو الزهدي والعبادة والجوار في بيت الله الحرام وعبد الله بن مبارك متجه نحو الجهادي والغزو في سبيل الله وفي أفغانستان الآن خراسان قديمة يجاهد في سبيل الله ينشر, ينشر الإسلام فبعت برسالة إلى الفضيل بن عياد ماذا قاله في رسالته يا عابد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعبوا. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب يعني إذا كنت تبكي في جوار البيت العتيق عند الحجر حجر إسماعيل عندما قام إبراهيم تبكي على الله سبحانه وتعالى تضر إليه أن يغفر لك فنحن لا ن خدودنا بماذا بدموعنا وإنما بدمائنا بمعنى نقدم دمائنا في سبيل الله بمعنى باعوا ولا بحوفي في البيع إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقاتلون في سبيل الله فيقسلون ويقتلون عليه حقا في التوراة والإنجيل والقآن وما نوفى بعاده من الله يعني الإنسان ينبغي أن يجعل جميع استعداداته أي جميع حركاته وسكناته في صالح آخرته معاده وسمي المعاد لأننا سنعود إليه كنا هناك وسنعود إليه أي كنا هناك لما كنا في عالم الدر كنا في الجنة ولا لا لما مسح الله عز وجل على ظهر آدم عليه الصلاة والسلام واستخرج هنا سم بنيه استخرج منه كل من سيولد لآدم إلى أن يصلى الله الأرض ومن عليها وأشهدهم على نفسهم ألسوا بربكم قالوا بلى كلهم قالوا بلى حتى واحد لم يستدن قالوا بلى ولكن من لجول الدنيا نسوه نسوه لأن الإنسان اذا اختلط دخلت نفخة السماء بطينه الأرض ينسى كما نسي أبوه آدم عليه الصلاة والسلام ولم نجد له, له عزما فيحتاج هذا النسيان للتذكير فيحتاج إلى من يذكره فيحتاج إلى من يقول له قل لا الا الله فيحتاج ويحتاج ويحتاج, ويحتاج ويحتاج ولذلك جاء في القرآن الكريم أن المؤمن أو أن الإنسان كيف كان يولد على الفطرة فأبوه يهودني أو ينصي بمعنى على الفطرة القديمة على الإسلام القديم على المعاد الذي كنا فيه لمعاد سم الله عز وجل الجنة معادا لاننا سنعود اليها وسمى القبور مزارا لاننا سنزور ونمر كما يزور كالزائر هيك الهاكم والتكاثر حتى زرتم ما معنى الايه بعد بعد بعد المبتدئين يقول الهاكم والتكاثر حتى زرتم المقابر حتى كتزوروا القبور هيك مش ماشي هكذاك ماشي هذا هو المعنى حتى زرتم المقابر اي دفنتم فيها ولكن دفنكم في المقابر لن يطول يوما أو بعد كم أو بعد يوم ثم إلى معادك فتقول من بعثنا من مرق مرقد محل الرقاد من بعثنا من مرقدنا ستغادر هذا المكان هذا هو محل للزيارة فقط وليس للإقامة أما الإقامة فهي في المعاد فهي في المعاد وتوفر دواعينا فيما ينجينا أي لجعل الله سبحانه وتعالى جميع استعداداتنا لمعادنا وتوفر دواعينا لما ينجي فيما ينجينا أي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يوفر لنا الدواعي التي تصلح شأننا لأن أحيانا الإنسان كي القرسوه هداه الله سبحانه وتعالى بيدوني قصدين منه بمعنى يوفر له الدواعي مثلا تولف واحد أحد البيت ديال القرآن والعلم ثم هذيك البيت بيدي العلم علموا شي باركا في هاد الاتجاه هذا وحده المسجد ومشتكه المسجد وكي يصلي وهكذا وملي كبر القرص وكبر في الجمع شكول ده الله سبحانه وتعالى بشهده وفر له الدواعي وفر له الدواعي بمعنى الأمور التي تكون سببا في هدايته فاذا وفر لك الله عز وجل هذه الدواعي فاحمده وشكره وإسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها عليك وتوفر دواعينا فيما ينجينا ويقربون إليه زلفة يقربونне إلى الله سبحانه وتعالى زلفا. والقرب إلى الله يقربون معنويون لأن الله سبحانه وتعالى لا نصفه بالقرب المكاني لا نقول الله سبحانه وتعالى لا يشغل حيزا مكانيا أو حيزا زمانيا فالله سبحانه وتعالى لا نصفه بأنه هنا أو هناك وإنما هو سبحانه وتعالى في كل وشاكة ولا نعم في كل مكان في كل مكان سبحانه وتعالى بعلمه ولا ما بذاته خليه في كل مكان والله من ورائه محيط واش في السماء ولا في الأرض هو إله في السماء وإله ما تديرش انت النقطة هو الذي في السماء إله وسكت لا ما تسكتش وفي الأرض إله وفي الأرض إله وهو معكم أينما كنت ما يكون من نجوات ثلاثة ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما فإذا أولت هذه فلماذا لم سأويل تلك، وإذا أولت تلك فلماذا لم سأويل هذه؟ لا يمكن للإنسان أن ينفي التأويل في هذه في هذه الأمور، لأن اللغة اللغة العربية وكل اللغات إما أن تكون مجازا، وإما أن تكون حقيقة، فالحقيقة لا نستطيع أن نملكها في ذات الله سبحانه وتعالى، لا يصفه الواصفون، ولا تخالطه الظنون، ولا يمكن أن يخطر الإنسان شيء يمكن أن نقول إن هكذا هو وصف الله سبحانه وتعالى فكل ما يخطر على بالك فالله عز وجل على خلاف ذلك كل ما يخطر على بالك فالله سبحانه وتعالى على خلاف على خلاف ذلك على خلاف سبحانه وتعالى يقربنا إليه زلفا ويحضينا هذا القرب أتكون الندأت لك من القرآن الكريم يا أيها الذي نام. الله سبحانه وتعالى وش اللي للقريب ولا للبعيد نعم بالنسبة لله سبحانه وتعالى وش حنا قرب ولا بعد ابعاد عليه بيدونه بنا احنا ابعدنا النجعة مش هنا بعيد بخطايا نوال ذلك قال يا عبادي يا ألموا إلي يا قل يا عبادي الذين أسرفوا على نفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يا أيها الذين آمنوا اللي بعيد مش كيقول يقول النحات أو كالبعيد إذن للبعيد هذا معروفه معروفة من جبل الجبل من الواد الواد ولكن كالبعيد الذي ابعدته ذنوبه في هذا المعنى بين الله سبحانه وتعالى أو الذي نام النائم يعطى له حكمه حكم البعيد لأنه لا يسمع إلا برفع الصوت الكثير على كل حال، فالله سبحانه وتعالى يقرب هنا نسأل سبحانه وتعالى أن يقرب ويحضينا بمنه ورحمته يحضينا من الحضوة والحضوة هو الحض والنصيب أي أن يكون لك عند الله سبحانه وتعالى حظ ونصيب بمعنى أن تكون لك منزلة عند الله سبحانه وتعالى أن يرفع الله سبحانه وتعالى شأنك وأن يرفع الله سبحانه وتعالى منزلتك يوم القيامة يوم يتنافس الناس في منازلهم فيرفع الله عز وجل منزلتك وهو وحده بمنه ورحمته مشي بعملك أنت لا يدخل احدكم عمله الجنه لا يدخل احدكم عمله الجنه حتى واحد اذا باش ندخل الجنه بفضله ومنه ورحمته والمن هو تعداد الاحسان على المحسن اليه المن هو نكتك تقول عطيت لك وفعلت لك ودرت لك وفي حق الله سبحانه وتعالى محمود ومن اسمائه المنان وفي حق العباد مذموم انك تمن ولا تمن تستكثر ما شيء واحد عطيت لك وفعلت لك ودرت لك ولو كان ابنك ولو كان عبدك ولو كان خادمك ولو كان كيف ما يكون يكون لا تعد عليه النعم لا تحصي فيحصي الله عليك ولا تحكي فيك الله عليك الذي يقول للدراري ديالو درت لكم شريت لكم فعلت لكم قريتكم لكم داويتكم فعل هذا مسكين كيخسر عمله لك شيء مشاع، يك، لك شيء نفخره مشاع، يدير ليه ذا كي ما؟ كيف ما يخطوا عليه الأجر قدام الله سبحانه وتعالى. في كل ما يفعله الإنسان وحتى لقمة يرفعها في في مراثه له أجر، ولكنه إذا كان يمن فإنه أنه يخسر هذا هد العجل العجز ذلك يخسر بالمن. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا ذا. أما في حقه سبحانه وتعالى فهو المنان علاش؟ لأن الكل منه وإليه الكل منه سبحانه وتعالى وإليه إذا من عليك بشيء فإن هذه ليست أول من من به عليك إذا من عليك بعلم فليس أول شيء من به عليك فقد من عليك بالإيجاد قبل هذا خلقك ولم تكن شيئا مذكورا هل تا على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فأوجدك ثم تقول لماذا لم يعطين الله عز وجل هذا الشيء أعطاكوا كثير والنعم التي تقلب في أكثر بكثير من النعمات التي تنتظرها وتبحث عنها صنرت لبل نحسب النعمات التي أغذقها الله عز وجل علينا ومن بقى حسب هذاك النعم اللي بقى ما زلنا محصنا عليها هيك اللي يد اللي يسند مسجينا كي نساعد وكل يقلب عليها واحد نعمة كي يقلب عليها كي يقول هذه اللي أقساط أود الله يدك شوف هادوك اللي أعطاك الله سبحانه وتعالى أسبق عليك نعمه ظاهرة وباطنة بمعنى منها ما تعلم ومنها ما, ما لا تعلم بمنه ورحمته والرحمه والرحمة هي رقة في القلب وعطف و... و... يعني حركة تكون في القلب تجاه المرحوم تجاه المرحوم ولكن هذا في حق الله سبحانه وتعالى محال هذه العقيدة. أي أننا لا نصف الله سبحانه وتعالى بالرقة وأنه ينكسر لكذا ولكن نفسر الرحمة بالعطف واللطف والإحسان أي أن الله سبحانه وتعالى إذا رحمه بمعنى لا طاف به وأحسن إليه وقد تكون الرحمة كما ذكرنا في بعض الحساس الماضية قد تكون الرحمة في شيء أنت لا تظن أنها رحمة قد تكون مغلفة بشيء مكروه تكرهه أنت ولكن عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم ولما نويت هنا انتهى الدعاء ثم بدا لكي يفصل لنا ماذا يريد ان يفعل قال ولما نويت تقريبه اي نويت تقريب هذا هذا الموضوع موضوع حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم ودرجت تبويه در درج الشيء بمعنى يعني جمعه شيئا فشيئا اخذه شيئا فشيئا ومنه تدريج تدريج في بمعنى ان الله فأنزل القرآن في 23 سنة مش أنهم يقدرش ينزلوا في ليلة واحدة كما دعت قريش إلى ذلك لو لا أنزل هذا القرآن جملة واحدة وإنما الله سبحانه وتعالى لا طاف بينا ورحيمنا وعلم أننا ما نستطيع أن نطبق هذا القرآن بين عشية وضحها فكان يأخذنا سبحانه وتعالى بالتدريج درش تبه يبه بمعنى أنه كي يجمع في هذا الموضوع شيئا فشيئا ومهدت تأصيله يعني مهد التاصيل تأصيل دياله بمعنى الأصول والقواعد التي سيبني عليها وخلصت تفصيله خلصت تفصيل دياله بمعنى خلصه بمعنى قدمها هذه وزيدها هذه وآخرها هذه سبحان الله هاي إلى اجتهد الشيء لدار قضي عيض رحمه الله في هذه الخطه خطه البحث يعني هي كدل عن أنه سبق زمانه كما يقولون سبق الزمان دياله هذا الشيء ما قد في الكتب القدام هتلقى الأطروحات ديال البحث الأكاديمي الآن بعد أن مخض هذا الباحث وبعد أن في عدة قنوات ديال المعرفة وقنوات ديال المناهج العلمية والمناهج الباحث إلى خيره فوصل إلى ما وصل إليه فإذا نظرت إلى ما فعله القاضي عياد كأنه تقرر من هذه الأكاديميات ومن هذه المدارس ورتب هذه الأمور كما ستسمعون وإسمع إليه وهو يقول بحال إليك تتكلم بحال شي واحد يقرر تقرر دياله في المناقشة ديال كيقول؟ يقول ولما نويت تقريبه ودرجت تبويبه ومهدت تأصيله وخلصت تفصيله وانتحيت حصره وتحصيله ترجمته بالشفاء بتعريب حقوق المصطفى وحصرت الكلام فيه في أربعة أقسام يعني بحلية كيف يدرجوا أحد الناس وحصرت الكلام فيه في أربعة أقسام القسم الأول في تعظيم القدر إلى آخره يعني القسم الأول القسم الثاني وذكر الحلم من فصل من باب في كل قسم وشحل من فصل في كل هاد هاد هاد أبو بقديم، عاد ناس يقولوا راه القسم هو اللول، ويأتي بعدهو الباب، ويأتي بعد البابي الفصل، ويأتي بعد الفصلي المبحات، ويأتي بعد المبحاتي الفرع، ويأتي بعد الفر الفرعي إما لطيفة أو فائدة أو تنبيه تنبيهات أو لطائف أو فوائد ل أو إلى خيري. يعني هذا التقسيم ده هو اللي در القاضي عيد دكتور ما لا للأكاديمية ما لل. هذا الشيء كله من اللي يعرفه الناس ما ولكن القضي كين عنده من الله أعلم هذا فتح من الله سبحانه وتعالى يفتح على من يشاء من عبادي قال القسم الأول في تعظيم العلي الأعلى لقدر هذا النبي قولا وفعلا وتوجه الكلام فيه في أربعة أبواب ولم يقول وجهت فيه الكلام في أربعة وتوجه فيه الكلام في أربعة أقسام أشكي يقول الباحثون الكبار ودار البحته في اربعه اقسام او دار البحته في اربعه ما كيقولش دارت البحث و فعلته ما كينسب الفعل الرسول ولكن كاين اسم ديال البحث دار البحث و ناقش البحث و تناول البحث و فعل البحث اش كيقول دابا الله تعالى عليه قولا و ما معنى قول و فعلا يعني أن الله سبحانه وتعالى أثنى على محمد صلى الله عليه وسلم قولا هذه و عليه فعلا كيف اتنى عليه قولا بمعنى اتنى عليه في القران الكريم والقول هو كلام الله عز وجل اتنى عليه فعلا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلقه في احسن صوره احسن تقويم وأيده بالمعجزات هذا هو هذا هو سميته هذا هو الفعل الله سبحانه وتعالى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل تعظيم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل كيف عظم الله سبحانه وتعالى بالفعل خلقه في احسن صوره أعطاه من الشمائل ما لم يعطي لأحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم وأيده بالمعجزات فكأن المعجزات لسان الحال تقول هذا رسول الله سبحانه وتعالى إذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر بدل من أن يخاطبنا الله عز وجل بلسانه كما كلم موسى تكليم خاطبنا بماذا؟ خاطبنا بمعجزاته يقول هذا أنا رسول الله فتقول ماذا دليلك فيمزل الله عز وجل الدليل وهو الآيات أي المعجزات أربعة أبواب الباب الأول في ثنائه عليه ويظهره عظيم قدره لديه وفي عشرة فصول عشرة الفصول غير في الثناء يعني فيما يتعلق بالثناء بمعنى القول الله سبحانه وتعالى سجاء محمد صلى الله عليه وسلم الباب الثاني في تكميله له المحاسن خلقا وخلقا أي الخلق عبر الرسول صلى الله عليه وسلم والخلق عبر الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى خلقه يدل على أن الله سبحانه وتعالى عظمه تعظيم الله سبحانه وتعالى هذا الرسول شوفوا الأخلاق دياله وخلقه خلقه أيضا الخلق عبر الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يدل يدل على الله سبحانه وتعالى عظمه لأنه أعطاه من الخلق ما لم يعطي لأحد غيره في تكميله له المحاسن خلقا وخلقا وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسق كم تعالى ما معنى نسق في اللغة هو النظم المتتابع هو النظم والتتابع النظم والتتابع بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتناقض فيه الدين مع الدنيا لا يتناقض فيه الدين مع الدنيا لا تتناقض فيه لا أحوال بشرية مع الأحوال النبوة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تجد ذلك متسلسلا ومرطبا ومنضما ما كنش؟ الدين بوحدها الدين بوحد بوحدها لا النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في ذلك الشئ منظما منسقا لأنه للدين والدنيا لأنه صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل لتنظيم الدنيا وسياسة الدنيا كما بعثه الله سبحانه وتعالى ليبلاغ الدين والدعوة إلى الآخرة بجوجه يعني سياسة الدنيا والدعوة إلى الآخرة مشي هذاك الفهم يقول يقولوا بعض الناس الواحد الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلموا بأموري دنياكم بغوا هذا الحديث يديروه أساس فصل الدين عن؟, عن الدولة أي فصل ما يتعلق بشؤون الحياة بشؤون المجتمع بشؤون السياسة بشؤون الاقتصاد بشؤون, يعني بشؤون ديال الدنيا أن تكون مفصولة عن شؤون ماذا عن شؤون الآخرة تبدأوا الناس كيقولوا كي اللي بغى اللي الجنة يمشي للجمعيات هذي اللي بغال الجنة يتطلع الوالدين دياله يتطلع العمل دياله يتطلع في ولدته مش آخر في الجنة فيما مشيت كأنه جنة هل جنته تحت أقدامه ولا لا نعم يعني كل ما يفعله إنسان يتغرب الله سبحانه وتعالى في في في الجنة على كل حال ل لكيهمنا في هذه اللفظ النسق هو ما يسميه العلماء دب ف ف فقه السيرة في سيرة النب أن شخصية محمد صلى الله عليه وسلم شخصية متوازنة ما معنى متوازنة؟ تجد فيها حد الزوج وحد الزوجته وحد الأبناء وحد الصحابة وحد الضيوف وحد الوفدي وحد الله سبحانه وتعالى لكل إيه النبي صلى الله عليه وسلم يعطي لكل الذي يحقين حقا لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كنت في مجلسه تظن أنه يعتني بك وحدك يعتني بك وحدك علاش لأنه كيوز النظرات دياله على عباد الله يشوف فيك وشوف هذا, ويشوف هذا كل واحد. كل واحد يشوف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا تغيب هذاك السيد في شي حلقة من حلقات الرسول صلى الله عليه وسلم كي يقولوا فينا يلا نزورو إن يكون شيء واحد مريض ولا مغيب كي يلا نشوفه كي يقلب عليه شكله قال ك هذاك السيد غيب لأنه ما شافوش علاش لأنه كيحس بالناس دياله فكذلك يكون الوعد وكذلك يكون الخطيب وكذلك يكون الداعي لله سبحانه وتعالى كي كيشوف المجموعه يشوف المجموعة دياله شكله شكل التغيب شكل حضر إلى آخره أنا <تصفيق> على نقول لكم شيء. للتغيب أنا نقول له مغيب. راسك. على كل حال هاد ديال ديال ديال النبي صلى الله عليه وسلم انتبه لها. سيدنا عمرو بن العاص. وسيدنا عمرو بن العاص أسلم السنة السابعة اللي بمعنى بين صلح وعذابه وفسح مكة. بمعنى متأخري. مسلم قبل منه بعشرين سنة. مليس لما ودخل على المسلمين في المدينة المنورة بقى كي يشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال كلما نظرت إليه وجدته ينظر إلي لكن شوف فيه بقيت كي يشوف فيه قال حتى ظننت أنني أحب الناس إليه تظنيت أن أنا اللول أنا الرقم واحد في الصحابة قال فسألته أريد أن هذا السر هذا يا رسول الله من أحب الناس إليه قال عائشة قال يا رسول الله من الرجال أنا ما كان سؤال عن النساء كان سؤال عن الرجال مش يعرف الرسوفين قال أبوها ما زال ما خرج من بيت عائشة أبوها قال ثم من؟ قال عمر قال ثم من؟ قال عثمان قال ثم من؟ قال علي قال فعد رجال فختوا أنا كن آخرهم فسكت خف يكون آخر القائمة فسكت يعني لا تسأل عن شيء أن تبدأ لكم تسؤكم. يعني ما تسأل على شي حاجة خلي هذك انظرات النبي صلى الله عليه وسلم وهذك العاطفة النبي صلى الله عليه وسلم وهذك توزيع النظرات درسه صلى الله عليه وسلم يا أصحابي خلي هكيك خلي ذلك سر مستور ما تنقش ما نحب الناس ما نحب الناس إليك أحب الناس إليك شيء وملاحظة الناس ويعني مراقبتهم شيء, شيء آخر الباب الثالث فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته وما خص الله عز وجل به في الدارين من كرامته وفي 12 فصلا هنا هذا الباب هذا كيتكلم على الاحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كتدل على عظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وفي درجات عظيم العلي لقدر هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا القاضي غايقول لنا داكشي النبي صلى الله عليه وسلم ماشي أره وحي راه الاحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على الرسول راه الوحي ملكه يقول أنا سيد ولادي آدم ولا فخرة بمعنى ما كيف تخرج وإنما الله سبحانه وتعالى قال وتعليه قول هذا الحقيقة العباد الله أنا سيد ولادي آدم إذن إلا قلت أنت الله مصلي على سيدنا محمد هو اللي قالها لنا هو اللي قال لنا أنا سيد ولادي آدم ولا فخرة إذنك نقرأ في القرآن العظيم وآل يا سيدة هل هذا الباب أن العزيز مصر السوم سيدا سيدان وأن سيدنا سيدنا يحيى من زكريا أيضا سمي وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بالسيادة من غيره من الأنبياء ومن غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الأنبياء ومن غير الأنبياء إذن من اللي يقول هذا الكلام ما نقول الله عليه وسلم كيف ولا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء قدام الناس الله عليه وسلم اللي خبرنا عن شيء في في الحقيقة دياله راكيورينا الحقيقة التي أمره الله عز وجل أن يعلمنا إياها أنا سيد ولدي آدم أنا الماحي أنا الخاتم أنا كذا ملكت كل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ملكت عنه فهذا من باب تعظيم العلي الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم الباب الرابع فيما أظهره الله عز وجل على يديه من الآيات والمعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات هذه أشرنا لها وستعد إن شاء الله سبحانه وتعالى في بابها يعني الكرامات والمعجزات تدل على أن هذا رسول من عند الله على أن هذا رسول من عند الله والنبي صلى الله عليه وسلم اوتي من الآيات الشيء الكثير ولكنه اوتي آية لا تنتهي ولا تنقضي ولا ياتي عليها الزمن إنها القرآن الكريم إنها القرآن الكريم الآية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حدها زمنهم لأن الله سبحانه وتعالى بعثهم لأقوامهم فما دامت دعوتهم مؤقتة فاياتهم ايضا مؤقتة ولكن ما دامت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي دائمة والمستمرة إليه يوم الدين فهي بغي أن تبقى آياته إلى يوم الدين فما فلما لم تدم آياته إنشقق القمر ولا آياته تكلم الحصاء تسبيح الحصاء ولا تكلم الشجر والحجر وما إلى ذلك من الآيات بقيت لنا الآيات التي يعني كل ما رجعنا إليها وجدناها فعلا آية لا في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى وعليه واسلام دب الناس كي بدأوا يتكلموا في الإعجاز العلمي في كتابي والسنة بوحد شكرا كثير وفي الحقيقة سيأتي زمان سيهتدي كثير من الناس من هذا الباب بمعنى كتلقى الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بوصية بسيطة جدا بسيطة جدا ولكن من اللي كتل يحللها الطبيب مثلا ولا يحللها العلم التجربة كتلقى ذلك الوصيه شحال فيها من الفوائد جاء عرابي إلى المسجد فهو عرابي جمل بادية ما كعرفش قيمة المسجد ولا حرمة المسجد فقام إلى طائفة من المسجد أي لا ناحية في المسجد فبال فقام الصحابة ليضربوه علاش لأنه نجس المسجد والمسجد لم يبنى لهذا ابن يالي الله عز وجل والطهارة والنظافة خلى بصلاح السلام لا تزرموه أي لا تقطع عنه حاجته فتركه الصحابة وفدع نبي صلى الله عليه وسلم بدلوين من الماء فصبه على ذلك المكان ثم نصح ذلك العربي فقال له يا عربي إن هذه المساجد لم تبنى لهذه القاذورات إنما بنيت لذكر الله سبحانه وتعالى ففقه العربي ففهم النبي صلى الله عليه وسلم علموا بيش بالحسنة بالذي هي أحسن قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا وهو يأصيوني النبي صلى الله عليه وسلم عودتاني سحلوا قال لي حجرت واسعا قد حجرت واسعا قل لله مرحمني ورحم محمد ورحم الناس هو رحم الناس أجمعين شهد عندنا لا تزرموه سير دباش كي يقول طيب هذا الباب هذا إنسان مثلا إذا قطعت عنه بولوته بياش بشي صدمة ولا شي حاش شنو كي يقع شنو كي بما تربيت النبي صلى الله عليه وسلم تعالي من نبي صلى الله عليه وسلم نصح النبي صلى الله عليه وسلم كلها مؤجزات كلها تدل على النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إنه و إن هو إلا وحي يوحى القسم الثاني بعد ان ذكر القسم الاول انت عرفت دابا النبي صلى الله عليه منين عرفته عرفته من كتاب الله سبحانه وتعالى عرفته من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم عرفته من المعجزات والآيات التي اي الله عز وجل بها عرفته من الشمائل التي خلقها الله عز وجل عليها الشمائل الخلقيه والشمائل الخلقيه احنا انتهينا من من القسم الأول جاء القسم الثاني قال فيما يجب على الانام من حقوقه ويترتب فيه فيه القول في في اربعه ابواب يعني ان هذا الباب غادي نتكلم الحقوق عرفناه خصنا نعرف الحقوق ديالو اش كيتسلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال الباب الاول في فرض الايمان به صلى الله عليه وسلم الباب الاول انه وجوب الايمان بالرسول انت عرفته وجب الايمان به لم تعرفوه خصك تعرفوه شوف شوف هذا الترتيب شوف هذا هذا النسق أنا عند المؤلف رحمة الله تعالى عليه لم يقدم الحقوق مش مش خل فقذ قال لك أجي هل حق النبي سالم أخصك تعرفه هو لو لو عرفتموه لحببتموه ولا وحببتموه لا أطعتموه ولو أطعتموه لا لا طبقتم سنته ولو طبقتم سنت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لا حبكم الله سبحانه وتعالى يعني كنتم تحبون الله فتبعوني يحب هذه نتاج هذه التسلسل فيما يجب إذن الباب الأول في فرض الإيمان به صلى الله عليه وسلم أنه رسول من عند الله ووجوب طاعته صلى الله عليه وسلم واتباع سنته وفي خمسة فصول يعني كل كلمة من هذوك الإيمان به طاعته اتباع سنته صلى الله عليه وسلم كلها فصل الباب الثاني في لزوم محبته ومناصحته وفي ستة فصول الباب الثالث في تعظيم أمره ولزوم توقيره وبره وفي أربعة فصول الباب الرابع في حكم الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفضيلته وفي فصول يعني تؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الباب الأول الباب الثاني محبت الرسول صلى الله عليه وسلم الباب التالت تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الباب الرابع الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شوف هذا النظيم هذا شوف هذا الترسيب شوف هذا واجبتك ديره <سؤال> الإيمان به صلى الله عليه وسلم محبه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من الايمان ما محبه الرسول ما أحب, أحب النبي صلى الله عليه وسلم كذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ايمانا ماشي يحب النبي صلى الله عليه وسلم عاطفه ولا طبيعه لان كل الحب ديال الطبيعه وكاين الحب ديال ديال العقيده هذا حب العقيده تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتحب الله عز وجل يعني اكثر مما مما سواهما لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ماله وولده وناسي اجمعين في تعظيم أمره ولزوم توقيره تعظيم أمر النبي ساسا إذا أمر النبي ساسا بشيء ينبغي أو يجب لإتيان ذلك لذلك الامر فيدانها عن شيء يجب لإنتهاء عمنها عن النبي ساسا ما في الخيار خش الخيار وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا أن تكون لهم الخيارات من امرهم النقطة الرابعة في حكم الصلاة عليه والشيء واجب ولا سنة فيها أقوى ربما أشرنا إلى بعضها وسنكون ان شاء الله سبحانه وتعالى بعدها في ما يستقبل من الزمن الوقت مخصص للحصه انتهى نعود ان شاء الله سبحانه وتعالى في الحصه القادمه بحول الله الى القسم الثالث الذي سيتحدث في المؤلف رحمه الله في ما يستحيل في حق صلى الله عليه وسلم وما يجوز عليه او يمتنع في حق الرسول صلى الله عليه وسلم من الامور البشريه او يجوز ان يضاف اليه صلى الله عليه وسلم بمعنى انك تفرز بين شخصيه النبي صلى الله عليه وسلم الشرعيه وشخصيه النبي صلى الله عليه وسلم البشريه لأنك قال واحد الجمهور محمدون بشار لأكل لا بشري بل هو كان يقوط بين الحجر مرة قال لك بشار وقال لك ماشي بشار ولكن كان يقوط بين الحجر بمعنى أن يقوط صلوه أيضا من الحجر ولكنه حجر كريم ولكنه حجر نفيس ولذلك نرجو إن شاء الله سبحانه وتعالى الكلام في هذا الباب إلى الحصة القديمة بحول الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يطمئن به قلوبنا بمعنى إذا قلنا رضينا بالله ربّا و زنان وابمحمد و ورسول نقول مطمئنين وأنا سأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي باب من أبواب الجنة ونسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا توقير أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يرطب سنتنا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ولكم ولجميع جميع المسلمين إنه على ما وقد قدير بالإجابة الجدير وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين